وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفست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 عائنا تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون.